Bismillahirrahmanirrahim. Nûn. Ve el kâlâm ve ma yasqûrûn. Ma aat bin âmetir rabbik bî mânûn. Ve innaka la âjran gıyir innaka la فَسَتُبَيَّنُ لَصِيْرُوا وَيُبَصَّرُونَ بِأَنَّكُمُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فيدهنون وَلَا اَمَّا زَمَّ شَاءَ إِنَّ مَنَعَ عَنِ الْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٌ عُتُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ إِن كَانَ ذا مال وَبَنِينَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آياتنا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ نَسِيمَهُ عَلَى الْخُرُطُمِ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت فصرين فتنادوا مصبحين أن على حرتكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون أَلَّا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون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 عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب هو العذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات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 أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكون كصاحب الحوت ولا تكون كصاحب الحوت إلا دا وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لن بالعراء وهو مذموم